ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذالك الله ربكم فاعبدوه أ تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعد عذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضيا والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات آيات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها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 178- وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 179- ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 124-إن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به،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 ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا 148- وقلقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم, مكر إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 149- هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاء هرِيح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لئن أنجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن ما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء فاختلط به.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 كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردو إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل مَن يَرزُقُكُم من السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّ من يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تأفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق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 وما كان هذا القرآن أي يُفْتَرَى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدُعُوْمًا إِسْتَطَعْتُمْ وَدُعُوْمًا إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِقُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضروا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 125-أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 123-ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم وعضة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين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 أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.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 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرن وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِذْ كَانَ كَبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ يا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتِ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقبض على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحوم مبين قال موسى تقول 124-لما جاءكم أسحر هذا, أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 125-قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ما جئت به السحر ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما أن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إذ كنتم آمنتو بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إذ كنتم مسلمين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 قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آ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 ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَّقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى حين.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 124-كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 125-قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا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 وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ